وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ول يعلم الممنين ول يعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يوم إذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواهم ما ليس في قلوبهم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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فاحشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل